Ya Abbas Ya Abbas Shilibh omri ya Abbas Ya Abbas Ya Abbas Shilibh omri ya Abbas Oh ya Abbas Ha anabihya babi wo sita hai ya khoyab lake ozod sitaat karne kya mai hai haidawat ko dodne ya khoyaan maqfooda ya Ya hab shaye azza Ya Abbas Ya Allah Ya hab Ya Abbas Subhanallah Chinidom ya Allah Subhanallah Ya hab Ya Allah Ya hab Ya Abbas Tanab تنزاه <تصفيق> كما یا خدا اب رکھے او زاد تنزاہ يا وا لقد شايت الله يا عباس شلي يا عباس شلي يا جيبين شلون واجع منك وضر ماتك هم ضام ماتك بغاو قيمين صغرتني ام ساغى ما غبت وغبت من يم تسيل ريقه يا حور عيناي زمان ما يمر يا خويا انت تبين انتا ما غير تعني وغابت عنك هو الكتيل غير صار يا حوامي الزمن مر Dil e boomer ya Allah ya Allah ya Allah Dil e boomer ya Allah Ya khoyang ta tinin isla عبام ات كيف يا ابو من زغرتك وسام هو الغرو وشم ويا لنفاك يا عباد في لحمر يا عباد يا عباد يا عباد يا عباد يا عباد عمر خلية تمه استجا في يوم انصب والغرم يذل انصب قلبي يا خدارني كذب المحلا يا صفا لا شد سوا يا وجوا Ya habba Ya habba Chele bombre Ya habba Ya habba Haal haal Chele bombre Ya habba تمام حساب جلاله ابيام الانفاء ولهم ويليل الانفاء قد دم قلبي ويا خي دارني المحرى هو الصوابك يا ضوابه أشد الصلاة يا رجواج يا رجواج خيوري وطيحي بحساري يا غفا